بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ غَافِجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوْبًا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اوعى عن قمال و ما كسب سَيَصْلَانَا نَارًا زَاهِتَ اللَّهَبِ وَالنَّارُ حَمَّلَتِ الْحَطَبَ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّمَّا سُقِطَ